بُوكتُو. 124. أربعة وعشرون. أربعة وعشرون. انتانيرة. المواعيد. المواعيد. هل قد فاتك الباص للتو؟ الحافلة هل قد فاتك الباس؟ تم اشتبتات او جمتاتي دي أورا. لقد انتظرتك للتو نصف ساعة لقد انتظرتك نصف ساعة نو اي تلفون الموبيل لاتيني؟ ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال؟ سفي داتا فيتورة بونتوال. كن دقيقا في المرة القادمة. كن دقيقا في المرة القادمة. سيي داتا فيتورة أن تاكسي. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. سيّداتا فيتوارة، أمبrella، كتينة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. ميني سند ليبر. غداً عندي عطلة ădană Andia hotla ne întâlnim mâine He să n neltăi rădan He să îmi pare rău, dar mâine nu pot eu i sifuni rădan le iune si buni Eu si funi rădan la iunea ai planuri. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الاسبوع؟ او قد صرت متواعدا؟ او قد صرت متواعدا؟ <تصفيق> ان أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. هل نقوم بنزهة؟ هل نقوم بنزهة؟ نرجم هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ مرجم لا مونتة. هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ تييو دلابيرو. سأأخذك من المكتب. سأأخذك من المكتب. تييو. De acasă, se a huduca min al min al menzil, te iau din stația de autobuz. Se a min al basat al hafilat, se a min al basat.